الله اكبر الله اكبر إن الله, أن محمد رسول الله حي على and uh -huh. رحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على المبعوث رحمة الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في درس من دروس العقيدة يتناول اهم موضوع في علم العقيدة الذي يتعلق بغاية خلق الجن والانس الا وهو موضوع تحقيق توحيد الله عز وجل ورد الشبهات التي يلقيها اعداء التوحيد هذا التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله وبه يدخل الموحد الجنة وبسبب نقضه يدخل المشرك النار والتوحيد بين والشرك بين ولكن قام بعض من فتنا اما بسوء نيه او بحسن نيه وجهل وزين امورا سببت هدما ونقضا لتوحيده فصار اماما من ائمه الضلال الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم انهم سيخرجون في امته في قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا تصدروا للعلم والفتية فاحلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله وجاء من بعدهم من بعدهم فاتخذهم اربابا من دون الله واغلق قلبه واغلق سمعه واغلق بصره عمن يحذره من هذا الصنف من العلماء الذين سئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا وتشتد خطوره في هذا الصنف من ادعياء العلم اذا كان ما يلقونه على الناس يتعلق بالعقيدة يتعلق بالإسلام والشرك وتشتد الخطورة إذا اشتد ظهورهم وكان خلفهم من يطبل بلغتنا الدارجه لهم ويزمر لهم ويركض لهم بخيله ورجله فما من قناة إلا وتنقل لهم وما من موقع إلا ويظهرهم وهم يدعون الناس إلى الكفر بالله والإيمان بالطاغوت وهذه البليه والرزية تخفى على كثير من الصالحين الذين يريدون وجه الله عز وجل ولذلك قام سوق البدعة وأهلها وافترقت الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة سبب اختلافها وتفرقها وعداوتها ابتداعها في دين الله ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 73 فرقة لا ينكر وجودها إلا اعمى القلب موجودة في الداخل والخارج يسب بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا بل ويكفر بعضها بعضا ويستبيح بعضها دمى بعض وعرضه هذا موجود ايش سببه اختلافنا في الغترة أنت تلبس غترة وأنا لا البس لا والله لا والله ما هو هذا السبب ابدا اختلافنا في القبض أنت تضاحونا وأنا ضاحونا وأن تضاحونا لا والله اختلافنا بالبسمله كم من الحضور اليوم يرون ان اظهار البسمله واجب وكلهم صلوا خلف امامنا حفظه الله وما جهر بالبسمله عادي وكم منا يسافر الى بعض بلاد المسلمين فيجهر الامام بالبسمله ونحن خلفه نصلي ولا نجهر عادي جدا نعم مسائل فقهيه ليست هي سبب خلاف الامه ابدا وانه الخلاف الذي بنيت عليه بني عليه الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله وتفرقت الامه شذر مذر وذلت الخلاف العقدي انت تراني مسلم او تراني كافر هكذا ما فيه لا يمين ولا يسار انت تراني سني ولا تراني مبتدع إيه هذا هو الخلاف هذا هو الخلاف اللي فرق الأمة إلى 73 فرقة وهل تحسبون قادة هذه الفرق أناس لا علم عندهم أو أناس جاهلة أو أناس لم يتزيوا بالزي الإسلامي لا قادة هذه الفرق كلهم من ادعياء العلم الشرعي وكلهم متزين بالزي الشرعي من لباس وهيئة ولحيه وشوارب وطويل وقصير وعمامة كلهم وكتب ومحاضرات ولدوات ودورات وبرنامج وخشية وبكر يبكي في برنامج في التلفزيون وفي بره الساحة كأنه أفعى ينشر سمة كلهم هيئتهم ولذلك حفظك الله هذه الشبهات اذا قامت في العقيدة وجب على المسلم ان يستبرئ لدينه وعرضه كيف تستبرئ لدينك وعرضك تبتعد عن كل هذه الشبهات واحد يقول الاستغاثة بالنبي جائزة طيب واحد يقول الاستغاثة بالنبي شرك اكبر مخرج من الملة طيب يا من يقول ان الاستغاثه بالنبي جائزه لو لم استغث بالنبي ايش حكمي كافر قال لا لسه كافر ولكن ناقص طيب يا من يقول من يستغيث بالنبي كافر ايش حكم من استغاث بالنبي حكمه كافر خالد مخلد في النار ايش تفعل يا من يريد ان يستبرر دينه وعرضه تفر ما دام بعض العلماء يقول هذا كفر ولو لم تعرف الادله فر ما الأمر الامر فيه شبهه فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه فهذا الكتاب الذي ندرسه كتاب خطير في بابه لانه يتناول امرا عمليا هو في الساحة اليوم مبسوس بقوة في جميع القنوات الفضائية ما بين ناشر الله على السنة وما بين ناشر له على البدعة وأحد القولين كفر بالله لا أحد القولين في البدعة لا لا لا كفر يوجب لصاحبه الخلود في النار وإن صلى وصام ودعم أنه مسلم قال ربنا عز وجل ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبطوا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إذا موضوع هذا الكتاب خطير جدا هذا الكتاب هو كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة اودعه زبده زبدة فهمه للكتاب والسنة في قضية خطيرة جدا الا وهي افراد الله عز وجل بالعبادة والرد على المشككين في هذه القضية الخطيرة ولاننا نريد ان نقرأ الكتاب بسرعة نبدأ حذركم الله بشرح اسم الكتاب الكتاب حفظكم الله اسمه كشف الشبهات الكشف في اللغه الرفع والاظهار ومنه كشف الامر اي اظهره فالكشف حفظكم الله رفعك الشيء عما يغطيه ويستره كشف اظهر ورفع والشبهات حمان الله وإياكم منها جمع شبهة وهي الامر المشكل الملتبس لاحظ حماك الله وحفظك الشبهات جمع ماذا جمع شبهه الامر المشكل الملتبس هذا اسمه شبهات واعتاد العلماء على تسمية الباطل إذا صور في صورة حق شبهة والشبهة بخلاف الإشكال عند علماء الأصول الشبهه يقولون تأتي من المخالف والإشكال يأتي من المخالف والصديق يقول عنده شبهه فلان ألقى شبهة. يعني يعارض بها الحق يعني ألقى كلاما مشكلة يعارض فيه الحق هذا معنى الشبهه يلقي إذا قلت مثلا قررت وجوب إفراد الله بالدعاء لا تقول إلا يا الله يجي واحد يلقى عليك شبهة طيب وش فيه إذا قلت يا رسول الله مو الرسول له جاء عند الله هذه يسمونها, يسمونها شبهه نعم هذا حق رسول الله جاع عند الله وهل كل من له جاه عند الله يدعى من دون الله ادم له جاه عند الله ولا ما له جاه عند الله ونوح له جاه عند الله ولا ما له جاه عند الله وهكذا الله عز وجل يعني ارسل ثلاثمائة عشر نبي كلهم لهم جاه عند الله كل هؤلاء يدعون من دون الله سنة مثل الهنود الذين عبدوا كل شيء سر الله العظيم هل يسمونها حميدة الله؟ يسمونها شبهات والشبهات وإلقاؤها هي طريقة طلاب العلم لرد الحق لهوى أو شهوه أو مصلحة مادية أو ماذا أو معنوية الشبهات ما يلقيها العوام العوام ما يعرفون الشبهات الشبهات يلقيها طلاب العلم ولذلك كل من ضل على علم ضل عن طريق الشبهات نعود بالله منها واول الضلال الظلال على علم اليهود ولذلك إيش قال الله عز وجل لهم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون إيش فعل اليهود فعلوا ثلاث أشياء الشيء الأول لبسوا الحق بالباطل الشيء الثاني كتم الحق الشيء الثالث فعلوا ضد الحق كم شيء؟ ثلاثة أشياء وهم يعلمون الحق من الباطل ولذلك حفظك الله البدعة والمبتدعه سوقهم قام على باب الشبهات ولذلك تقرأ المبتدع من المتكلمين قاطبة لا يرون حجية السنة ويقولون خبر احد لا تقوم به عقيدة صحيح هكذا مجمعون ثم اذا جاء لباب الشرك والبدع والخرافة يحتج بحديث موضوع طيب توقع انت الان تقول احاديث وان كانت ظنية الدلالة وظنية الدلالة لا يفيد العلم القطعي اذا لا نعمل به في العقيدة شوي جانا توسلوا بدعة وذكر ورقص وزمر جابوا لهم حديث ضعيف قاضي منتي أو حديث موضوع لا يحتج به عاقل في الدنيا في رفع ثوبه ولا حضه كيف في عقيدة شفت كيف حفظك الله هكذا قامت سوق البدعه ولذلك راجد الشبه على طائفة من الناس فقط راجت على ضعاف طلاب العلم أما طلاب العلم صيارفة الحديث اللي يميزون الحلال من الحرام ويميزون ما بينهما ما تنطلي عليهم الحيلة ولذلك ما في بدعة من القرن الأول إلى يومنا هذا إلا وفي مية كتاب فرد عليها مية كتاب ما في بدعة بدعة الكلا الج همية كتاب الرد عليه بدعة المعتزلة 100 كتاب رد عليه في جا لا زال في لا زال فيه. مع في في 100 اكتاف الرد وفي جا معتزل 100 عليه وفي معتزلة متصوف ألف رد على المتصوفة وفي متصوفة رافضة ألف رد على الرافضة وفي رافضة في البدعة هي على مين على ضعاف طلاب العين. أقوياء طلاب العلم والمتوسطين ردوا عليها لكنها لا زالت باقية عند المساكين عند المساكين ما يميزون أو إنسان نسأل الله العافية غطى الحق بالباطل غلد فضل آثر الجاه والمكان والمنصب على رضا الله سبحانه وتعالى فداهن في دين الله داهن حفاظا على منصبه او مكانته او مشيخ طريقته فشان البدع ما قامت الا على الشبه ولولا الشبه ما تبقى بدعه على وجه الأرض ابدا لولا الشبه ولذلك الشيخ محمد رحمه الله خصص هذا الكتاب حفظكم الله في رد الشبه المتعلقه بتوحيد الالوهيه على وجه الاجمال والاصل في مذهب السلف رحمهم الله انهم لا يفصلون في الشبه والرد عليها وانما يفصلون في عرض الحق ودليله ولكنهم قد يردون على الشبه اجمالا وتفصيلا من باب الضرورة لأن البدعة والشبهة إذا ما رد عليها منها الناس سنة يعني لولا أن علماء أهل الحديث السلفيين الآن يقولون دعاء غير الله شرك كان كل الناس يدعون غير الله لولا إن الإمام أحمد قال في ذاك الزمان القرآن كلام الله غير مخلوق لتقرر أن القرآن كلام الله مخلوق لولا أن السلف قرروا أن الله في السماء وعلماءهم يدعون وينافعون لقال كل الناس الله في كل مكان لولا أننا في كل شهر ربيع الاول نقول المولد بدعة بدعة بدعه لا سمعت المولد يغطى به ويرقص في كثير من الأماكن المعظمة فأهل السنة يذودون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم في ردهم على هذه البدعة التي لو لم يرد عليها أصبحت إيش؟ أصبحت سنة فإذا أردت أن تنكر بعد فترة قالوا غيرت إيش؟ غيرت السنة فهذا الكتاب من هذا الباب لم يكن الشيخ بدعا في رده على الشبه وإنما له سلف كلمه محمد في رده على الجهمية والدارمي في رده على المريسي وشيخ الإسلام في رده على الرافضة وهكذا ردود كثيرة وإنما إلجأوا إليها ضرورة وهذا الرد انتاز بأنه رد مجمل وإلا الشبهات الألوهية كثيرة جدا لا كتب الحمد لله قد فصلت فيها نبدأ مستعينين بالله عز وجل وحده لا شريك له في قراءة في هذا الكتاب أسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير نعم بعض النسخ قال وبه ثقة كتاب كشف الشبهات حطه وفي نسخة بعد وبه ثقة كتاب كشف الشبهات لأن ثبوت هذا يثبت لنا أمر مهما عند الباحثين وهو اسم الكتاب وأن اسم الكتاب كشف الشبهات وهذا الاسم أطلقه عليه الشيخ المؤلف رحمه الله رحمة واسعه هكذا قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى العلم حذركم الله معرفة الشيء على ما هو عليه وضده أمور ضده الوهم وضده الشك وضده الظن وضده الجهل البسيط والجهل المركب وكون الشيخ رحمه الله بدأ هذه الرساله بكلمه اعلم ليبينك ان القضية علم هو اخذه عن مشايخه ومشايخه عن مشايخهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الهداية متوقفة على هذا العلم قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي هذا علم حفظكم الله ما اجتهده الشيخ ولا اتى به من عنده ماذا نعلم هذه مقدمة لما يأتي بعده ماذا نعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا علم أخذه الشيخ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل ثم ذكر بسنده حديث عبد الله بن عباد رضي الله عنه ما في بحثة معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال ادعوهم الى لا اله الا الله ادعوهم الى عبادة الله ادعوهم الى ان يوحدوا الله فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة ثم ساق بسنده حديث معاذ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العداد ان يعبدوه ولا يشركو به شيئا فليس مجرد معرفة الله والتوحيد وليس مجرد اعتقاد ان الله الخالق المالك المدبر هو التوحيد وليس مجرد اعتقاد ان الله هو الحاكم هو التوحيد وليس اخراج اليقين الساسد على ذات الرب وإخراج اليقين الصالح على ذات الأشياء الله هذا التعبير ان صح جزء من التوحيد أما التوحيد وأحبتي في الله إفراد الله بالعبادة المتضمن للإقرار بربوبيته وأشهرها الخلق والملك والتدبير وأسمائه الحسنى وصفاته العليا هذه مقدمة جعلها الشيخ رحمه الله بين يدي هذه الرسالة عرفت حقيقة التوحيد؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة إيش المفهوم؟ فكل ما صرفك عن إفراد الله بالعبادة فهو باطل والقرآن جاء ليدعوك إلى إفراد الله بالعبادة والنبي بعث ليدعوك إلى إفراد الله بالعبادة فكل فهم لنصوص الكتاب والسنة فيه غير هذا فهو باطل هذه قاعدة بنى عليها الشيخ رحمه الله كل ما يأتي بعدها إذا أولا قبل أن تناظر المتكلم أو تناظر الصوفي أو تناظر المبتدع تقول له إيش تعريف التوحيد ايش هو التوحيد اذا قال افراد الله بالعبادة تنتقل معه بعد ذلك الى تعريف العبادة وشي العبادة التي نفرد الله عز وجل بها وهكذا حفظكم الله نعم إلى قومه لما في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ارسله الله الى اناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وصائط بينهم وبين الله عز وجل نعم قال وهو دين الرسل يعني وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة هو دين الرسل ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأول الأنبياء آدم فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ادم عليه الصلاة والسلام فقال نبي مكلم واما اول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومسك ختامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والفرق بين النبي والرسول معاشر الأحبة أن النبي يبعث تبعا لمن قبله يزيد أو ينقص كأنبياء بني إسرائيل أما الرسول فيرسل إلى أناس قد فسدت فطرهم كنوح عليه السلام أرسل إلى قوم نوح إلى قومه لما فسدت فطرهم فقد كان بين زمن آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام عشرة قرون كلهم على التوحيد يعني على إفراد الله بالعبادة ما عبدت الأوثان عشرة قرون من لدن آدم إلى قبيل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام متى عبدت هذه عبدت لما غلى قوم نوح الذين بعث فيهم نوح عليه السلام في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرها هؤلاء الصالحون غلوا فيهم والغلو حفظكم الله في اللغة ماخوذ من الغنيان وهو مجاوزة الحد في المدح أو القدح مجاوزة الحد مدحا أو مجاوزة الحد ماذا قدحا قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المترطعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه والغلو يكون في الأشخاص ويكون في العدادات غلو في الأشخاص كما حصل في قوم ماذا؟ في قوم نوح غلوا في ود ويغوث ويعوق ونسرى الناس صالحون كانوا في زمان نوح أحبوهم وعظموهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم بعد فترة صوروا لهم تماثيل ثم أدخلوا صور تماثيلهم في بيوتهم ثم صرفوا لهم بعض أنواع العبادة من طواف وتبرك وتمسح ونذر واستغاثة واستقتام ومحو ذلك من الأمور وإلا هم يجزمون أن الخالق هو الله وأن الغازق هو الله وأن المالك هو الله وأن مدبر الأمر هو الله غلو وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في أن ثم كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين ومن صور الغلو في الصالحين غلو اليهود في عزير حيث زعموا أنه ابن الله وغلو النصارى في عيسى حيث زعموا أنه هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله والغلو في القبح مثاله غلو اليهود في عيسى عليهم من الله ما يستحقون حيث ادعوا انه ابن غير يعني شرعي لمريم عليه السلام وانه ابن النجار هذا غلو في الزمن من مئمثة الغلو في المدح غلو الرافضه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رفعوهم حتى عبدوهم من دون الله و امثال الغلو في القدح غلو الخوارج فيه علي رضي الله عنه ومعاوية وأهل الجمل والصفين حيث كفروهم والعياذ بالله انظر وأهل السنة والجماعة وسط وسط ما عبدوا ولا كفرو ما عبدوا ولا كفرو إذا حضركم الله التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اعبدوا الله اعبدوا اعبدوا ربكم هكذا دعوه جميع الأنبياء قال إلى آخرهم وهو قال وآخر الرسل محمد من عقائدنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده وكل دعوة للنبوة فهي كذب وضلال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا آخر النبيين لا نبي بعدي ما حقيقة دعوته عين دعوتي نوح عليه الصلاة والسلام ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون يعني الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة أنواع يهود عندهم عباده لكنها باطلة ومساره عندهم عباده لكنها باطلة ووثنيون مجوس وصابئه ويعني عباد الأوثان المكة وغيرهم لكن الجميع مقربون بوجود إله خالق ترجع إليه جميع الآلهة وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير وستأتي الأدلة إن شاء الله مبسوطه على هذا قال لكنهم يجعلون بعض المخلوقين نعم يتعبدون ويحجون ويتفتقون معروف أن اليهود كان عندهم حج والنصارى كان عندهم حج وكفار مكة كان عندهم حج وكان عندهم تعظيم للبيت كما في حديث عبد الله بن عباس كان ينطفون على الكعب القلون لبيك لا, لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك هو ملك وكان عندهم بعض العقائد التي ورثوها والمعاملات التي ورثوها من دين إسماعيل كان عندهم لكن ما قبل الله هذا منهم لأنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل غيره قال ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض الوسائط نعم نسينا فقره مهمه قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين مساله مهمه معاشر الاحبه النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكه ثلاثة عشره سنه ما كسر الأصنام متى كسر الاصنام صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعد اكثر من عشرين سنة مما مبعثه صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام كسر الاصنام بعد يعني تحذيره وانذاره لقومه مباشرة فلماذا ابراهيم كسر الاصنام مباشرة وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم صبر عليهم 22 سنة لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والانبياء قبله كانت بينهم وبين أممهم مفاصلة إما طاعة وإما عذاب أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة مرحومه أمنها الله عز وجل من العذاب المباشر وأمنها أن يهلكها بسنه بعامة ولذلك لما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه أن يطبق عليهم الأخشبائي الإجيان قال لا أتعنى بهم لعل الله أن يخرج من أسرابهم من يعبد الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو هداية قومه ولذلك امره ربه ان يؤخر هدم هذه الاسلام الى فتح مكة بعد فتح مكة خراف مفاصلة اما اسلام واما كفر ما في؟ اما ان تسلم والا تقتل على الكفر ما في؟ حصلت المفاصلة ولذلك نزلت سورة براءة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يقرأها أبو بكر رضي الله عنه وعلي على الناس في حده في التاسعة خلاص بدعة المفاصلة الآن قبل أن هذه السنة ما كان في مفاصلة بين النبيزة وبين قومه وصبر النبي على قومه ورأى في مكة ثلاثمائة وستين صنم في الكعبة النبيز رأى بعينه ما أمره الله عز وجل لأن الله ما أراد أن يكون مفاصلة بينه وبين قومه لأن لو كانت مفاصله لاهلك الله اعداء النبي كلهم لكن الله عز وجل رحمهم فاسلم كلهم بعد فتح مكه ما كفر منهم وما قتل على الكفر الا افراد معينين اخله ثلاثه اربعه ولا بقيتهم كلهم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه مساله عقديه دعويه مهمه نرد فيها على كثير من دعاة الباطل والتحزب الذين يريدون ان يجعلوا بينهم وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم مفاصلة حتى ملأوا قلوب الشباب يأسا فصار الشاب يفجر نفسه لانه يريد المفاصلة يفجر يقول في البلد ربا زنا اعوذ بالله فج مقتل لقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه مع كفرهم بالله لان الله ما يريد مفاصلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا جدا جدا معاشر حبة نسأل الله عز وجل ان يرزقنا فطها مسألة مهمة جدا جدا جدا في الدعوة إلى الله فإذا كان الله ما جعل مفاصلة بين الله بين النبي وأمته وفي حال كفرها هل يجوز أن تجعل بينك وبين المسلمين مفاصلة اليوم؟ وتقتلهم وتكسرهم لأن عندهم بعض المنكرات وبعض الفسق، فهذه مسألة حفظكم الله مهمة جدا قال ولكنهم يعني الشرك المشهور عند كفار مكة وغيرهم أنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله وسائط في أي شيء في الخلق في الملك في التدبير لا وانما في الدعاء يقولون نحن ناس متلبسون بالمعاصي والذنوب فلا نستطيع ان نصل الى الله مباشره نريد ان نجعل بيننا وبين الله واسطه وقد سمعت في بعض الاشربه لبعض دعاه الضلال في هذا الزمان كلمه قبيحه جدا فيها من سوء ادب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه الا الله نعوذ بالله من الضلال يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الواسطة حقنا يقول فيتامين واو أي والله الله يا أحد نعود بالله من الظلال أحد يسمي النبي فيتامين واو ما يستحي ما يستحي ثم يزعم أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم محب للنبي صلى الله عليه وسلم ظلال للبدعة البدعة نسأل الله لا طلها و والمبتدع لا عقل له لا الذي يحارب الله في دينه ويجعل نفسه نداً لله يشرع كما شرع الله نحن إذا قلنا فيتامين واو نقولها على سبيل الزم ولا على سبيل المده على سبيل الزم لأن الواسطة وفيتامين واو ما دخلت مكان إلا أفسدته صعرنا يا حبتي أفسدته فهذا تعبير استخدره عوامنا على سبيل الزم هو يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزعمه أعوذ بالله من فتنته أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة فهؤلاء عين ما يعمله المشركون في هذا الزمان يعتقدون في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وفي ود وسواه ويقوثه أسرة أنهم إيش بينهم وبين الله في الدعاء ولذلك يعظمونهم يريدون أن تقربهم إلى الله عز وجل نعم قال رحمه الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين إذا فاليهود والنصارى وكثير من مشرك العرب كانوا يعظمون الملائكة زعموا أنها بنات الله عز وجل وأن الله أمرهم بعبادتها وبعضهم زعم أنها جزء من الله كما قالت النصارى في روح القدس أنه ثالث ثلاثة وبعضهم زعم أن الانبياء أبناء الله وبعضهم زعم أن هذا أمر يحبه الله يحب الله أن تعظم هؤلاء وتعظيمهم بعبادتهم ودعائهم والتوسل بهم فهم يفعلون هذا بزعمهم طاعة لله يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون نريد أن تقربنا إلى الله ماذا؟ زلفا ما قالوا تخلق كخلق الله ولا ترزق كرتق الله ولا تدبر كتدبر الله لا قالوا شفعاؤنا عند الله تقربنا إلى الله زلفى نفس هذا الكلام يردده دعاه الشرك في هذا الزمان ليش ندعو عليه؟ قال شفعاؤنا عند الله يقربنا إلى الله ليش ندعو عبد القادر الجيلاني قل شفعاؤنا عند الله يقربنا إلى الله ليش ندعو عبد القادر شفعاؤنا عند الله يقربنا إلى الله طيب من أفضل جبريل ولا علي بن أبي طالب وإلا يعني جبريل ولا عبد القادر الجيلاني جبريل وإلا أحمد الرفاعي ولا أحمد ديجاني لا شك الملائكة أفضل فالله عز وجل عاب على من استخذ الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم من تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعدين إن أنتم مسلمون فإذا كان اتخاذ الملائكة والنبيين أرباب لا يجوز فغيرهم ممن هو دونهم من باب إيش من باب أولى فكفار مكة الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم اتخذ الملائكة وبعضهم اتخذ الانبياء وبعضهم اتخذ الصالحين يقولون يا لات يا عزه يا بنات الطاين كذا يذبحون لها سموا انفسهم عبد لات وعبد العزه وعبد منات كما سمى الناس اليوم انفسهم عبد النبي وعبد الرسول وعبد علي وعبد الحسن وعبد الامين وعبد الزهراء وعبد مدريش وعبد الولي كما نفس كفار مكه يسوون نفس الشيء فهل سكت النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم عبدوا اسماءهم لللات والعزى ومنافسات اخرى ابدا منعهم ونهاهم أن يحلفوا بغير الله لا بالله ولا بالعزى وهم رجال صالحون والمسلمون اليوم منهم من يحلف بالنبي ومنهم من يحلف بالولي ومنهم من يحلف بعلي ومنهم من يحلف بالحسين هكذا اولئك ايضا سموا معابدهم سموها معبد اللات ومعبد ومعبدالعزة اليوم نفس الشيء سموها زوايا الزاوية القادرية والزاوية الرفاعية والحسينية والله عز وجل يقول وأن المساجد لله في بيوت اذن الله وأن ترفع وينذكر فيها اسمه ما يسمون مسجد يسمونها زاوية الزاوية القادرية الزاوية الخلوتية الزاوية النقشفندية الحسينية الحسينية ونحن وقام في بيوت أدنى الله إنما يعمر مساجد الله ما دول ما يعمر الزوايا ولا يعمر الحسينيات نفس يعني ما فعله المشركون من حيث التعبد بالأسماء لهم من حيث الذبح لهم من حيث النذر لهم كان يفعله المشركون ونهاهم الانبياء من ند النوح إلى نبينا يتكرر الآن فأكفاركم خير من أولئكم هم لكم براءه في الزفر يعني كفارنا احنا احسن من كفار قريش لا يمكن الا يعبد الله سبحانه وتعالى وحده الظاهر نكتفي الله فدعا الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد نحض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما إذا الخلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وهكذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وإذا متم كنتم ملوكا في الجدة على الأسرة وما فرض في العهد المكي صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا لا إله إلا الله قبيل الهجرة ببضعة عشر شهرا فروة الصلاة وإلا عامة وغاية وخلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إفراد الله عز وجل بالعبادة وكان يرسل رسله قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله وكان يقول أمرت ان أم أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على كفار مكة ومنكرا على غيرهم من يهود ونصارى الذين يزعمون نسمتهم إلى إبراهيم عليه السلام ومجددا لهم دينهم الذي هو التوحيد الذي هو إفراد الله إن الدين عند الله الإسلام دين أبيهم إبراهيم لأن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد هذا التقرب الى الصالحين من ملائكة وانبياء ودعاءهم والتوسل بهم والخوف منهم ومحبتهم ورجاءهم والتوكل بهم عليهم والاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم وتشييد المعابد لهم هذا محض حق الله يخبرهم ان هذا محض حق الله لا يصرف منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولذلك من أهم أدلة توحيد الألوهية هذا الأمر بيان حال الملائكة مع الله الملائكة ما حالهم مع الله شركاء له في الرغوبية شركاء له في الألهية حاشا بل عباد مكرمون بيان حال الأنبياء مع الله شركاء له في الربوبيه شركاء له في الألوهية حاجة، بل عباد مكرمون، عباد مصطفون اصطفاهم الله، الله وأعلم أحد يدعم رسالته، فإذا كان لا يجوز أن نصرف شيئا من أنواع العبادة بمفهومها الشرعي. من دعاء أو استغاثة أو نظر أو توكل أو رجاء أو رغبة أو خوف أو رغبة أو محبه لغير للملائكة المقربين ولا للأنبياء المرسلين هل هناك أحد في الارض أفضل منهم في أحد أفضل من الملائكة في أحد أفضل من المرسلين الجواب لا بالتالي إذا لا يجوز أن نصرف ل لمن هو لغيره مما هو دونهم من باب ماذا؟ من باب اولى أولى هذا حفظكم الله ورعاكم مفهوم كلام الشيخ وكل هذا مقدمات إن شاء الله سنلخصها عند بدايتنا لدراسة بعض الشبه والله أعلى وأعلى مفهوم.